الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه واله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى واما تفسير العداله المشروطه في هؤلاء الشهداء فانها الصلاح في الدين والمروءه والصلاح في اداء الواجبات وترك الكبيره والاصرار على الصغيره فانها وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح في الدين والمروءة والصلاح في أداء الواجبات والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة والصلاح في المروءة يعني من, من الكبائر إصرار على الصغيرة مثل لمز الناس مثلا أعذب الله بشيء يسير أما اللمز بشيء كبير لا الله يقول ويل من كل همزة اللمزة نعم والصلاح في المرؤة واستعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته وكان من الصالحين الأبرار وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع الامكنه والازمنه حتى يكون بهذه الصفه فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل هذه صفه المؤمن الذي اكمل ايمانه باداء بل هذه المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن كان لم يكملها كان المستحبات وان كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك؟ أبي تشكل؟ طيب. أيوة تشكلها يعني إذا قلت لك وش هي تسكن أنت؟ طيب. عينه. عشان تستفيد بس. شوف أنا ما ما ننتقد أحد. كلنا نتعلم. كلنا النخض ونصيب كلنا بشر. نعم. وإن كان المستحبات لم يكملها. مش المستحبات؟ خبر كان. وإن كان؟ وإن كان؟ المستحبات. أيوة نعم منصوبة بكسر طيب كمل وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان من أولياء من أولياء الله المتقين ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس بالصلوات الخمس ونحوها فالقد يجب على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه إلا الله, تعالى إلا الله تعالى مما يكون تركه أعظم اثما من شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعله قادحا في عدالته إما لعدم استشعار كثره الواجبات واما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك في الشريعة وبالجمله هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم والمدح والموالات والمعادات وهذا أمر عظيم أما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل نعم هذا رئيس الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل في المسلمين عدم العدالة حتى تثبت عدالتهم واستدل في قوله تعالى إن, الإنسان أن محملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا والقول الثاني لا الأصل فيه العدالة حتى تثبت عدم عدالته لقوله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني على الفطرة وكل مولود دولد على الفطرة وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل نعم. بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومج... نعم والله قال عن المؤمنين غير يعني أخص من الإنسان ولكن خير البرية لكن هو يقصد في أصله اول ما يعني في حقيقته ما هو شخص ما نعرفه نعدله ولا نجرحه عند شيخ إسلام لا مجروح حتى تثبت عدالته. نعم. ومجرد. لكن الله عالم الصواب العكس الأصل كل موجودة على الفطرة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لأن الأصل على دالة. نعم. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الانسان عن الظلم والجهل الى العدل وباب الشهاده مداره على ان يكون الشهيد مرضيا او يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في اقواله وافعاله والصدق في شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع, الاخل... مع, الإخلال... مع الاخلال بكثير من تلك الصفات كما أن الصفات, الصفات التي كما أن الصفات التي اعتبرها كما أن الصفات التي اعتبرها كثيرة اعتبر كما أن الصفات التي اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كما قد رأينا كل واحد من الصيفين كثيرة لكن يقال إن ذلك ما ظنت الصدق والعدل والمقصود من الشهادة والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. الحديث إلى آخره، فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور، فإذا وجد الملزوم وهو تحرج الصدق، وجد اللازم وهو البر. وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم وإذا انتفى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب فلهذا السدِّل بعدم بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم فجوره على صدقه فالعدل الذي ذكره, الفقه فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره وهو اتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة وهذا انتفى وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور والفاسق هو من عدم بره وإن عدم بره عدم صدقه ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر أن الداعي إلى البر يستلزم البر والداعي the الفجور يستلزم الفجور، fire will والعمد كالكذب، والله So نعم، error is like a failure